ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تقيعوا الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا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 ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحط وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر মন সমীন সন্দীলা রানীন অনে অবাহিনী কী নিত إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالب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 سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد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 هل امتلأت وتقول هل من نزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيق من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم اشتركوا في القناة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 जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठटाय बांगे बांगल्लहर असंतुष्टि পাপ জানবো মানুষ তো আদম সন্তান স্বাভাবিক তাকে এ ব্যাপারে চিন্তিত থাকতে হবে কিন্তু আমি নিরাশ না হইনি জীবন যদি অবশ্যই অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন আব্দুল বিন আব্বাস মুজফার বিনসিমুজমান বিন আব্দ সালাম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হুসেনের ण देखु परिणतीवार रत आठ ट्रचार सकाल साढ़े छंग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 বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 تَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبَرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصَ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا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 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرِ يَوْمَ تَشَقَّقُوا الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِير نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ada ma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 وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُوا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعًا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ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 فَفِي دِينِ مَا آتَاهُم رَبُّهُم إِنَّهُم كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُخْسِرِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم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 فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قَالَ فَمَا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين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 الله <عبنا> الله Come no. on. फिल्टार कर पानी विशुद्धिस रक्त विशुद्धुलाने अनेकिमुज साल वाह अर्थात तुम्हारा नामज दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर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 ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডবল ওয়ান থ্রি টাকা জন্য আমাদের করুন পালন করে আমি মোহাম্মদানাদ আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা